انزلا من السماء ماء فسال توديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربا ومن ما توقدون عليه في النار بتغرا حة نَومَتَاع زَبَد مِثْلُ كَذَلِكَ يَظْرِب اللهَّهُ الحَقَّ وَالباطِل فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذهَب جُفَ أَ وَأَمَّا مَا يفَع سَفَيَمكُثُ في الأر كذلك يضرب الله لمثا